نعوذ بالله م الشيطان والكونين ل الرحمن الرحيم ه ا ق ا إ س ر ق فقد ل ه من قد فاتعوها يوسف في نمته I'm not s u a e إ ِ ن َّ ا لك ََ و َ ا ش َ ي ًْ ا كثيرا فخذ َ احدها Thank y o I'm <laughs> sorry.、Yeah. وسؤال َ الصفقه التي َّ كنا َ فيها السرير ا ل َِْ ي ْ ا ق ا ل ن ا فيها وقال هذا هو الاخر سبحانه وتعالى Thank <laughs> you. يا ر من شده فتحت شمس لي موسى Bye. One m o r e h e l